القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش مبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأم ولت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نعيم.